قُل انَّمَا أُنْذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ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 قوا وَجدَدَنَ أَبَ أَنا لَهَا عَابدين قلَلَ قدَكاتُمُ أَاتُم وَأَبَأُكُمُ فِي ظلَالِ مُبين قوا أَجتَنَ بِالحَقِّ أَمْ أَ تَ مِن اللاعبين قُلْ يَا أَهْلَ رب الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا على أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ